بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را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 انكم بلاؤ من ربكم عظيم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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كربادٍ اشتدت بهذِي في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيل ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض من الحقين يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبع إن كنا لكم تبعان ف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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد من أوجه نبني وبنيان نعبد الأصناب رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصلي فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة تفجع الأفئدة من الناس تهوي إليه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 حتاب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطَعِينَ مُقْنِعِرُ وُسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ